الله الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو درسنا الثامن في كتاب السنة الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن حنبل ومزنا في رسالة أبي التي أرسلها إلى خليفة المسلمين في ذلك الحين وهذه الرسالة قد ذكرها صالح بن أحمد أيضا في صالح بن, بن أحمد نعم في رواية له بيئة من هذا السياق الذي ذكرها الإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن حنبل قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأ عن جبير بن نفير قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء ما أفضل مما خرج منه يعني القرآن قال أبي كذا قال عبد الرحمن هذا الحديث كما ترون مرسلا فإن جبير بن نفير ليس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ستأتي له شواهد وفيه إثبات أن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا محمد بن زيد أبو اسماعيل قال حدثنا أيوب ابن أبي تميم السخطيان وكان قويا على أهل البدع رحمه الله وهو القائل من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق لعالم سنة من أول يوم عن ابن أبي مليكة وعبد الله بن أبي مليكة قال كان عكرم ابن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه وهو يقول كلام ربي كلام ربي عز وجل قال عبيد الله في كتاب يعني عن حماد كتاب ربي عز وجل قال عبيد الله ذكرته لبعض أصحابنا فقال كان حماد يقولهما جميعا وقال أبو الربيع كتاب ربي كتاب ربي عز وجل فيه إشارة إلى ما كان عليه السلف رضو الله عليهم من إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كما تكرر مرارا قال حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر كان صواما قواما حتى ذكر أنه حين مات قالت جارية لأبيها يا أبتي أين العمود الذي كان على بيت منصور قال يا ابني ذاك منصور كان يقيم الليل أو بمعنى الأثر عن هلال بن يساف عن فروى بن نوفل الأشجعي قال كان كنت جارا لخباب فخرجنا يوم من المسجد وهو آخذ بيدي فقال يا هنه تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه يعني القرآن فيه إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل وفيه فضل تلاوة القرآن والتقرب إلى الله عز وجل بذلك وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا وجاء مرفوعا والموقوف صح أنه قال من قرأ حرف بالقرآن فله عشر حسنات ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا حرف وميم حرف وفي حديث عائشة رضي الله عنها الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاك وهو يتعتع فيه فله أجران الصحيح صحيح مسلم من حديثها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيمة الشفيع لأصحابه من حديث النواس بن سمعان وجاء عن أبي أمام بنحوه وهكذا من فضائله أن قارئ القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل أترجع طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ومثل لها ريح ولا طعم وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا طعم لا ريح لها وطعمها مر. والأحاديث الدالة على قراءة القرآن كثيرة والقراءة المجردة التي تخلو عن العمل قد لا ينتبع بها صاحبها كثيرا فإن في الحديث الذي تقدم ذكره يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا فهذا شرط في أن الإنسان ينال ثواب القرآن العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين وأهل الله هم أهل القرآن أهل الله وخاصته الحديث بمعناه عن بريدة رضي الله عنه عند ابن ماجه وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع ماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار حديث جابر وهو مخرج في ح... في كتاب شيخنا الشفاعة إلى غير ذلك فإنبغي الإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بقراءة القرآن فهو كلامه ووحيه وتنزيله وروحه ورحمته وغير ذلك من الأوصاف العظيمة جعل الله فيه شفاء جعله الله عز وجل الكتاب مبين لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيله من حكيم الحميد وهو الهدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة حتى ذكر الصيوط رحمه الله عن بعضهم أن أسماء القرآن التي ذكرها الله عز وجل في القرآن خمسين اسما وإن شئت أقول خمسين وصفا هو الكتاب العظيم والمبين والفرقان وغير ذلك من الأسماء قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف صاحب التفسير وصاحب المسند وهكذا صاحب كتاب الإيمان وقد تتلمذ عليه الإيمان مسلم كثيرا حتى روه له أكثر من 1400 حديث وروا عنه البخاري قال حدثنا حدثنا عبيد عبيد بن حميد قال وحدثنا سريح سريج. قال حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن منصور عن هلال عن عن خباب معنا الحديث في مجموعة طرقه محتج به على ما أذكر أني حققته في بعض كتبي ولعله أشرح السنة البربهاري والله أعلم قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح بن سليمان فيه كلام وأخرج الله البخاري رحمه الله عن ابن شهاب الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب ابن عبيد الله بن شهاب الزهري إمام كان قوالا بالحق عن عروة بن الزبير الصابر المحتسب وسعيد بن المسيب سيد التابعين في العلم وعلكم بن وقاص الليثي راويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبيد الله بن عبد الله بن عثبة وهو بن مسعود وهو أحد الفقهاء وإن شيء تقول العشرة على من يكسمهم إلى سبعة وعشرة عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما ظننت أنه ينزل في شأني وحيا يتلى وأنا أحكر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري فذكر حديث الإفق هذا الحديث أخرجه أبخاري ومسلم وهذه السياقة لم يقبلها العلماء إلا من الزهري وهو أنه أدخل حديث الرواه بعضهم وأدخل حديث الرواب بعضهم في بعض وإلا في الأصل أن الراوي يسوق الحديث بسنده عن الراوي الذي سمع منه ومع ذلك لجلاله زهري رحمه الله قبل ذلك منهم وحديث الإفك معروف مشهور وهي القصة التي حدثت لأم المؤمنين رضي الله عنها حين رمها المنافقون بما رموها به وخاض من خاض من المسلمين فأنزل الله عز وجل براءتها في القرآن وكانت تظن أن الله عز وجل يحيي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وكانت تظن أن الله يحيي إلى نبيه وحي غير القرآن أو أنه يريه رؤيا ومع ذلك أكرمها الله عز وجل بأن تكلم ببراءتها قال حدثني أبو معمر قال حدثنا أبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري معمر بن راشد أحد الثلاثة الذين أدخلوا السنة إلى اليمن عن الزهري وهو وحمد بن سليمان عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة وعبيد الله بن عبد الله وعلى بن موقاص عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل, أهل الافكي ما قالوا ما شعرت, ما شعرت أن الله عز وجل يتكلم فيي بوحي قال حدثنا أبو معمر عن سريج بن النعمان قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف وفي روايته عن أبيه لا بأس به عن أبيه عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم أن أبا بكر رضي الله عنه خاطر قوما من أهل مكة على أن الروم تغلب فارس فغلبت الروم فنزلت ألف لام ميم ولبت الروم فأتى قريشا فقرأها عليهم فقالوا كلام هذا كلامك هذا أم كلام صاحبك قال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله عز وجل الحديث محتج فيه به وفيه إثبات كلام الله سبحانه وتعالى قال حدثني أبو معمر حدثني جرير عليت عن, عن سنم بن كهيل ليث من أبي السليم ضعيف عن أبي الزعراء قال قال عمر رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم الأثر لا يصح كما ترى والمعتقد ثابت من أذلة أخرى قال حدثني عثمان بن أبي شيبة ثقة قال حدثني جريب بن عبد الحميد كذلك عليث بن أبي سليم ضعيف ومختلط ومدلس عن سلم بن كهيل ثقة عن أبي الزعراء عن عبد الله بن هانه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن كلام الله عز وجل قال حدثني محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا علاء بن عمر الحنفي قال حدثنا ابن أبي زائد عن مجالد ضعيف ومدلس عن الشعبي عامر بن شراحيل امام ثقة من شعب حمدان عن مسروق ابن الاجدع واديي همداني عن عبد الله رضي الله عنه وابن مسعود فاذا رأيت في مسروق عن سفيان فف ابن مسعود واذا رأيت اعني مسروق, مسروق عن عبد الله فهو ابن مسعود ومجاهد عن عبد الله فهو ابن عباس ونافع عن عبد الله فهو ابن عمر هكذا اذا جاء مطلقا القرآن كلام الله عز وجل فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله عز وجل فيه الأثر ضعيف كما تقدم ولكن فيه متابعة القرآن والأخذ بالقرآن والعمل بالقرآن وعدم التعرض له بالرد أو التأويل أو التحريف أو التعطيل أو التكيف أو التمثيل في باب الصفات وهكذا في باب غير في غيرها من الأبواب قال حدثني أبو معمر قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبد الله قال إن أحسن الكلام كلام الله عز وجل وهذا قد جاء مرفوعا عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته وأحسن الكلام كلام, كلام الله وخير الحجاهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثت عن أحمد بن أبي شعيب الحراني وهذا معلق لم يذكر من حدثه قال حدثنا موسى بن أعين عن عطاء بن أبي السائب عن أبي البختري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسن الكلام كلام الله عز وجل تقدم شاهده عن جابر في مسلم قال حدثني أبو معمر قال حدثنا سفيان قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة لا أنظر في كلام الله عز وجل يعني القرآن في المصحف كل هذا يدل على أن القرآن كلام الله والكلام معنى يقوم بغيره فإضافته إلى الله عز وجل إضافة صفة إلى موصوف ليس كما يقول مبتدعة أنه إضافة خلق أو ملك أو تشريف كناقة الله وبيت الله وعبد الله فإن ناقة الله وبيت الله وعبد الله ما كان في بابها أما أعيان تقوم بنفسها فإضافتها إلى الله إضافة تشريف أو خلق أو إيجاد وأما الكلام فإنه معنى يقوم بغيره فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف وهذه قاعدة تطبق في جميع الصفات كاليدين والوجه والسمع والبصر والغضب والمحبة والصخط فإن هذه معاني تقوم بغيرها فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف قال وحدثني أبو معمر قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح إمام كان إذا دخل مكة ترك الطلاب مشائخهم وذهبوا إليه فيقول العلماء جاء التنين عن موسى بن عبيدة الربذي متروخ عن محمد بن كعب هو القرضي قال كان الناس إذا سمعوا القرآن من فيه الرحمن عز وجل يوم القيامة كأن الناس إذا سمعوا القرآن من فيه الرحمن عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك هذا ضعيف وفيه نكارة هذا الأثر ضعيف وفيه نكارة فإنه لم يرد دليل صحيح على إثبات ما في هذا الأثر وأنت ترى أنه من مراسيل محمد بن كعب القرضي وفيه موسى بن عبيدة الرضي وهو متروك. قال حدثني أبي رحمه الله. قال حدثنا أسود بن عامر. قال أنبأنا أبو بكر يعني ابن عياش عن الأعمش عن الحسن. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على الكلام كفضل الله عز وجل على عباده هذا من مراسيل الحسن وهو ضعيف وهي من أوها وأضعف المراسيل. ومثلها لا تقوم به حجة قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن إحب سلم بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن فإن, أحب القرآن فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل فإنما القرآن كلام الله عز وجل فيه إثبات أن القرآن كلام الله وفيه أن المحب لله عز وجل يسير على مراد الله عز وجل ودليل ذلك قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبوكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ومدعي المحبة لا بد أن يدلل على محبته لربه ومحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن نبيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما وأن يحب المر لا يحبه إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضاه الله منه كما يكره أن يقضى في النار أخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وإلى هنا نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون والرشاد والحمد لله رب العالمين